لك عدت بالتوبة عناي دم عناي ندم يا من تنجي عبدك من حلول ظلم أسرفت في ذنبي غفرنك غفو طهر لي قلبي ومصر عيني بنو أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي Bara jag blir jag. Det är jag, Ali. Sår, jag är ni. Rabb, jag är Ali. Bara jag blir jag.